I'm mad. انف في الدين يعلم قومهم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 بَشِيرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَّرَضًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا پنیا می مؤت مؤ سو طرف صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون عن عليكم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله